وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَأَنَا قَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَٱسۡتَمِعۡ يَوْمَ يُنَادِى ٱلۡمُنَادِى مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسۡمَعُونَ ٱلصَّيۡحَةَ بِٱلۡحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلۡخُرُوجِ إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِى وَنُمِيتُ وَإِلَيۡنَا ٱلۡمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلۡأَرۡضُ عَنۡهُمۡ شِقَاقًا ذالكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذارياتِ ذَرُوا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع